بسم الله الرحمن الرحيم الشريط العشرون من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى جمع صومعة بفتح الميم وهي موضع العبادة وكانت للصابئين ولرهبان النصارى ثم سمي بها في الإسلام موضع الأذان والبيع جمع بيع بكسر الباء وهي كنائس النصارى والصلوات كنائس اليهود وقيل هي مشتركة لكل أمة والمراد بها مواضع الصلوات والمساجد للمسلمين فالمعنى لولا دفع الله لاستولى الكفار على أهل الملل المتقدمة في أزمانهم ولاستولى المشركون على هذه الأمة فهدموا مواضع عباداتهم يذكر فيها اسم الله الضمير لجميع ما تقدم من المتعبدات وقيل للمساجد خاصة ولينصرن الله من ينصر أي من ينصر دينه وأولياءه وهو وعد تضمن الحظ على القتال الذين إن مكناهم الآية قيل يعني أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقيل الصحابة وقيل الخلفاء الأربعة لأنهم الذين مكنوا في الأرض بالخلافة ففعلوا ما وصفهم الله به وان يكذبوك الآية ضمير الفاعل لقريش والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه التسلية له والوعيد لهم نكير مصدر بمعنى الإنكار على عروشها العروش السقف فإن تعلق الجار بخاوية فالمعنى أن العروش سقطت ثم سقطت الحيطان عليها فهي فوقها وإن كان الجار والمجرور في موضع الحال فالمعنى أنها خاوية مع بقاء عروشها بئر معطلة أي لا يستقل الماء منها لهلاك أهلها ورؤية أن هذه البئر هي الرص. وكانت بعدا لأمة من بقايا تمود والأظهر أنه لم يرد التعيين لقوله كأي من قرية وهذا اللفظ يراد به التكثير وقصر مشيد أي مبني بالشيد وهو الجص وقيل المشيد المرفوع البنيان قلوب يعقلون بها دليل على أن العقل في القلب خلاف للفلاسفة في قولهم العقل في الدماغ فإنها لا تعمل أبصار اي لا تعمل أبصار عمل يعتد به وإنما العمل الذي يعتد به عمل القلوب وإن هؤلاء القوم ما عميت ابصارهم ولكن عميت قلوبهم فالمعنى الأول لقصد المبالغة والثاني خاص بهؤلاء القوم التي في الصدور مبالغة كقوله يقولون بأفواههم ويستعجلونك بالعذاب الضمير لكفار قريش ولن يخلف الله وعده إخبار يتضمن الوعيد بالعذاب وسماه وعدا لأن المراد به مفهوم وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون المعنى أن يوما من أيام الآخرة مقداره ألف سنة من أعوام الدنيا ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وذلك 500 سنة وقيل المعنى إن يوما واحدا من أيام العذاب كألف سنة لطول العذاب فإن أيام البؤس طويلة وإن كانت في الحقيقة قصيرة وفي كل واحد من الوجهين تهديد للذين استعجلوا العذاب إلا أن الأول أرجح لأن الألف سنة فيه حقيقة، وقيل إن اليوم المذكور في الآية هو يوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض. وكأي من قرية ذكر أول القرى التي أهلكها بغير إملاء، وذكر هنا التي أهلكها بعد الإملاء، والإملاء هو الإمهال مع إرادة المعاقبة فيما بعد. وعطف هذه الجملة بالواو على الجمل المعطوفة قبلها بالواو وقال في الأولى فكأي لأنه بدل من قوله فكيف كان كثير سعوا في آياتنا أي سعوا فيها بالطعن عليها وهو من قولك سعى في الأمر إذا جد فيه لقصد إصلاحه أو إفساده معاجزين بالألف أي مغالبين لأنهم قصدوا عجز صاحب الآيات والآيات تقتضي عجزهم فصارت مفاعلة وقرئ بالتشديد من غير ألف ومعناه أنهم يعجزون الناس عن الإسلام أي يثبطونهم عنه من رسول ولا نبي النبي أعم من الرسول فكل رسول النبي وليس كل نبي الرسول فقدم الرسول لمناسبته لقوله أرسلنا وأخر النبي لتحصيل العموم لأنه لو اقتصر على رسول لم يدخل في ذلك من كان نبيا غير رسول إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته سبب هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ سورة النجم للمسجد الحرام بمحضر المشركين والمسلمين فلما بلغ إلى قوله أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألقى الشيطان تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى فسمع ذلك المشركون ففرحوا به وقالوا هذا محمد يذكر آلهتنا بما نريد واخترف في كيفية إلقاء الشيطان فقيل إن الشيطان هو الذي تكلم بذلك وظن الناس أن النبي صلى الله تعالى عليه وأعلى آله وسلم هو المتكلم به لأنه قرب صوته من صوت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى التبس الأمر على المشركين وقيل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي تكلم بذلك على وجه الخطأ والسهو لأن الشيطان القاه ووسوس في قلبه حتى خرجت تلك الكلمة على لسانه من غير قصد والقول الثاني أشهر عند المفسرين والناقلين لهذه القصة والقول الأول أرجح لأن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم معصوم في التبليغ فمعنى الآية أن كل نبي وكل رسول قد جرى له مثل ذلك من إلقاء الشيطان واختلف في معنى تمنى وأمنيته في هذه الآية فقيل تمنى بمعنى تلا والأمنية التلاوة أي إذا قرأ الكتاب القى الشيطان من عنده في تلاوته وقيل هو من التمني بمعنى حب الشيء وهذا المعنى أشهر في اللفظ أي تمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقاربة قومه واستئلافهم والقى الشيطان ذلك في هذه الأمنية ليعجبهم ذلك فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يبطله كقولك نسخت الشمس الظلة ليجعل متعلق بقوله ينسخ ويحكم للذين في قلوبهم مرض أي أهل الشك والقاسية قلوبهم المكذبون وقيل الذين في قلوبهم مرض عامة الكفار والقاسية قلوبهم أشد كفرا وعتوا كأبي جهل وإن الظالمين لفي شقاق بعيد يعني بالظالمين المذكورين قبل ولكنه جعل الظاهر موضع المضمر ليقضي عليهم بالظلم والشقاق العذاوة ووصفه ببعيد لأنه في غاية الضلال والبعد عن الخير الذين أوتوا العلم قيل يعني الصحابة واللفظ أعم من ذلك أنه الحق الضمير عائد على القرآن وقال الزمخشري هو لتمكين الشيطان من الإلقاء فتخبت أي تخشع في مرية منه الضمير للقرآن أو للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أو للإلقاء يوم عقيم يعني يوم بدر ووصفه بالعقيم لأنه لا ليلة لهم بعده ولا يوم لأنهم يقتلون فيه وقيل هو يوم القيامة والساعة مقدماته ويقوي ذلك قوله الملك يومئذ لله ثم قسم الناس إلى قسمين أصحاب الجحيم وأصحاب النعيم قتلوا أو ماتوا روي أن قوما قالوا يا رسول الله قد علمنا ما, ما أعطى الله لمن قتل من الخيرات فما لمن مات معك فنزلت الآية معلمة أن الله يرزق من قتل ومن مات معا ولا يقتضي ذلك المساواة بينهم لأن تفضيل الشهداء ثابت رزقا حسنا يحتمل أن يريد به الرزق في الجنة بعد القيامة أو رزق الشهداء في البرزخ والأول أرجح لأنه يعم الشهداء والموتى مدخلا يعني الجنة ذلك تقديره هنا الأمر ذلك كما يقول الكاتب هذا وقد كان كذا إذا أراد أن يخرج إلى حديث آخر ومن عاقب بمثل ما عوقب به سمي لبتداء عقوبة باسم الجزاء عليها تجوزا كما تسمى العقوبة أيضا باسم الذنب ووعد بالنصر لمن بغي عليه إن الله لعفو غفور إن قيل ما مناسبة هذين الوصفين للمعاقبة فالجواب من وجهين أحدهما أن في ذكر هذين الوصفين اشعارا بأن العفو أفضل من العقوبة فكأنه حض على العفو والثاني أن في ذكرهما اعلاما بعفو الله عن المعاقب حين عاقب ولم يأخذ بالعفو الذي هو أولى ذلك بأن الله يولج الليلة أي ذلك النصر بسبب أن الله قادر ومن آيات قدرته أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ومعنى الإلاج هنا أنه يدخل ظلمة هذا في مكان ضوء هذا ويدخل ضوء هذا مكان ظلمة هذا وقيل الإلاج هو ما ينقص من أحدهما ويزيد في الآخر ذلك بأن الله هو الحق أي ذلك الوصف الذي وصف الله به هو بسبب أنه الحق فتصبح الأرض مخضرة تصبح هنا بمعنى تصير وفهم بعضهم أنه أراد صبيحه ليلة المطر فقال لا تصبح الأرض مخضرة إلا بمكة والبلاد الحارة وأما على معنى تصير فذلك عام في كل بلد والفاؤل العطفي وليست بجواب ولو كانت جوابا لقوله ألم ترى لنصبت الفعل وكان المعنى نفي خضرتها وذلك خلاف المقصود وإنما قال تصبح بنفض المضارعة ليفيد بقاءها كذلك مدة سخر لكم ما في الأرض يعني البهائم والثمار والمعادن وغير ذلك أن تقع في موضع مفعول على تقدير عن أن تقع وقال الزمخشري كراهة أن تقع فهو مفعول من أجلك إلا بإذنه يحتمل أن يريد يوم القيامة فجعل طي السماء كوقوعها أو يريد بإذنه لو شاء أحياكم أي أوجدكم بعد العدم وعبر عن ذلك بالحياة لأن الإنسان قبل ذلك تراب فهو جماد بلا روح ثم أحياه بنفخ الروح ثم يميتكم يعني الموت المعروف ثم يحييكم يعني البعث لكفور أي جحود للنعمة من سكن هو اسم مصدر لقوله ناسكوه ولو كان اسم مكان لقال ناسكون فيه فلا ينازعنك ضمير الفاعل للكفار والمعنى أنه لا ينبغي منازعه النبي صلى الله عليه وسلم لان الحق قد ظهر بحيث لا يسع النزاع فيه فجاء الفعل بلفظ النهي والمراد غير النهي وقيل إن المعنى لا تنازعهم فينازعوك فحذف الأول لدلالة الثاني عليه، ويحتمل أن يكون نهيا لهم عن المنازعة على ظاهر اللفظ في الأمر أي في الدين والشريعة أو في الذبائح وادعوا إلى ربك أي الناس إلى عبادة ربك وإن جادلوك الآية تقتضي موادعة منسوخة بالقتال إن ذلك في كتاب يعني اللوحة المحفوظ والإشارة بذلك إلى معلومات الله إن ذلك على الله يسير يحتمل أن تكون الإشارة بذلك إلى كتب المعلومات في الكتاب أو إلى الحكم في الاختلاف والأول أظهر ما لم ينزل به سلطانة يعني الأصنام والسلطان هنا الحجة والبرهان وما ليس لهم به علم قيل إنه يعني ما ليس لهم به علم ضروري. فنفى أولا البرهان النظرية ثم العلم الضروري وليس اللفظ بظاهر في هذا المعنى بل الأحسن نفي العلم الضروري والنظري معا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر أي الإنكار لما يسمعون فالمنكر مصدر كالمكرم بمعنى الإكرام ويعرف ذلك في وجوههم بعبوسها وإعراضها يسطون من السطوة وهي سرعة البطش النار وعدها الله يحتمل أن تكون النار مبتدأ ووعدها الله خبرا أو يكون النار خبر ابتداء مضمر كأن قائلا قال ما هو فقيل هو النار ويكون وعدها الله استئنافا وهذا أظهر ظلم مثل أي ضربه الله لإقامة الحجة على المشركين لن يخلقوا ذبابا تنبيهم بالأصغر على الأكبر من باب أولى وأحرى والمعنى أن الأصنام التي تعبدونها لا تقدر على خلق الذباب ولا غيره فكيف تعبد من دون الله الذي خلق كل شيء ثم أوضح عجزهم بقوله ولو اجتمعوا له أي لو تعاونوا على خلق الذباب لم يقدروا عليه وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من. بيان, بيان أيضا لعجز الأصنام بحيث لو اختفف الزباب منهم شيئا لم يقدروا على استنقاذه منه على حال ضعفه وقد قيل إن المراد بما يسلب الزباب منهم الطيب الذي كانت تجعله العرب على الأصنام واللفظ أعم من ذلك ضعف الطالب والمطلوب المراد بالطالب الأصنام والمطلوب الزباب لأن الأصنام تقلب من الزباب ما سلبه منها وقيل الطالب الكفار والمطلوب الأصمام لأن الكفار يطلبون الخير منهم وما قدر الله حق قدره أي ما عظموه حق تعظيمه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس رد على من أنكر أن يكون الرسول من البشر اركعوا واسجدوا في هذه الآية سجدة عند الشافعي وغيره للحديث الصحيح الوارد في ذلك خلافا للمالكية واعبدوا ربكم عموم في العبادة بعد ذكر الصلاة التي عبر عنها بالركوع والسجود وإنما قدمها لأنها أهم العبادات وافعلوا الخير قيل المراد صلة الرحم وقال ابن عطية هي في الندب فيما عدا الواجبات واللفظ أعم من ذلك كله وجاهدوا في الله يحتمل أن يريد جهاد الكفار أو جهاد النفس والشيطان أو الهوى أو العموم في ذلك حق جهاده قيل إنه منسوخ كنسخ حق تقاته بقوله ما استطعتم وفي ذلك نظر وإنما أضاف الجهاد إلى الله ليبين بذلك فضله واختصافه بالله اجتباكم أي اختاركم من بين الأمم من حرج أي مشقة وأصل الحرج الضيق ملة أبيكم إبراهيم انتصب ملة بفعل مضمر تقديره أعني بالدين ملة إبراهيم أو التزموا ملة إبراهيم وقال الفراء انتصب على تقدير حذف الكاف كأنه قال كملتي وقال الزمخشري انتصب بمضمون ما تقدم كأنه قال وسع عليكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم ثم حذف المضاف فإن قيل لم يكن إبراهيم أباً للمسلمين كلهم فالجواب أنه أب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أباً لأمته لأن أمة الرسول في حكم أولاده ولذلك قرئ وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم وأيضاً فإن قريشاً وأكثر العرب من ذرية إبراهيم وهم أكثر الأمة فاعتبرهم دون غيرهم هو سماكم الضمير لله تعالى ومعنى من قبل في الكتب المتقدمة وفي هذا أي في القرآن وقيل الضمير لإبراهيم والإشارة إلى قوله ومن ذريتنا أمة مسلمه لك ومعنى من قبل على هذا من قبل وجودكم وهنا يتم الكلام على هذا القول ويكون قوله وفي هذا مستأنفا أي وفي هذا البلاغ والقول الأول أرجح وأقل تكلفا ويدل عليه قراءة أبي بن كعب الله سماكم المسلمين شهيدا عليكم تقدم معنى هذه الشهادة في البقرة فأقيم الصلاة الظاهر أنها المكتوبة لقترانها مع الزكاة هو مولاكم معناه هنا وليكم وناصركم بدلالة ما بعد ذلك سورة المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الخشوع حالة في القلب من الخوف والمراقبة والتذلل لعظمة المولى جل جلاله ثم يظهر أثر ذلك على الجوارح بالسكون والإقبال على الصلاة وعدم الالتفات والبكاء والتضرع وقد عد بعض الفقهاء الخشوع في فرائض الصلاة لأنه جعله بمعنى حضور القلب فيها وقد جاء في الحديث لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها والصواب أن الخشوع أمر زائد على حضور القلب فقد يحضر القلب ولا يخشى عن اللغو معرضون اللغو هنا الساقط من الكلام كالسب والله والكلام بما لا يعني وعدد أنواع المنهي عنه في الكلام عشرون نوعا ومعنى الإعراض عنه عدم الاستماع إليه والدخول فيه ويحتمل أن يريد أنهم لا يتكلمون به ولكن إعراضهم عن سماعه يقتضي ذلك من باب أولى وأحرى للزكاة فاعلون أي مؤدون فإن قل لما قال فاعلون ولم يقل مؤدون فالجواب أن الزكاة لها معنيان أحدهما الفعل الذي يفعله المزكي أي أداء ما يجب على المال والآخر المقدار المخرج من المال كقولك هذه الزكاة مالي والمراد هنا الفعل لقوله فاعلون ويصح المعنى الآخر على حد تقديره هم لأداء الزكاة فاعلون على أزواجهم هذا المجرور يتعلق بفعل يدل عليه قوله غير ملومين أي لا يلامون على أزواجهم ويمكن أن يتعلق بقوله حافظون على ان يكون على بمعنى من أو ما ملكت أيمانهم يعني النساء المملوكات وقال الزمخشري إنما قال ما ملكت ولم يقل من لأن الإناث يجرين مجرى غير العقلات وراء ذلك يعني ما سوى الزوجات والمملوكات. لأماناتهم وعهدهم يحتمل أن يريد أمانة الناس وعهدهم وأمانة الله وعهده في دينه أو العموم والأمانة أعم من العهد لأنها قد تكون بعهد وبغير عهد متقدم راعون أي حافظون لها قائمون بها على صلواتهم يحافظون المحافظة عليها هي فعلها في أوقاتها مع توفية شروطها فإن قيل كيف كرر الصلوات أولا واخرا فالجواب أنه ليس بتكرار لأنه قد ذكر اولا الخشوع فيها وذكر هنا المحافظة عليها فهما مختلفان وأضاف الصلاة في الموضعين إليهم دلالة على ثبوت فعلهم لها الوارثون أي المستحقون للجنة فالميراث استعارة وقيل إن الله جعل لكل إنسان مسكنا في الجنة ومسكنا في النار فيرث المؤمنون مساكن الكفار في الجنة الفردوس مدينة الجنة وهي جنة الأعناب وأعاد الضمير عليها مؤنثا على معنى الجنة ولقد خلقنا الإنسان اختلف هل يعني آدم أو جنس بني آدم من سلالة منطين السلالة هو هي ما يسل من الشيء أي ما يستخرج منه ولذلك قيل إنها الخلاصة والمراد بها هنا القطعة التي أخذت من الطين وخلق منها آدم فإن أراد بالإنسان آدم فالمعنى أنه خلق من تلك السلالة المأخوذة من الطين ولكن قوله بعد هذا ثم جعلناه نطفة لا بد أن يراد به بن آدم فيكون الضمير يعود على غير من ذكر أولا ولكن يفسره سياق الكلام وإن أراد بالإنسان ابن آدم فيستقيم عود الضمير عليه ويكون معنى خلقه من سلالة منطين أي خلق أصله وهو أبوه آدم ويحتمل عندي أن يراد بالإنسان الجنس الذي يعم آدم وذريته فأجمل ذكر الإنسان أولا ثم فصله بعد ذلك إلى الخلقة المختصة بآدم وهي منطين وإلى الخلقة المختصة بذرية وهي النطفة فإن قيل ما الفرق بين من ومن فالجواب على ما قاله الزمخشري أن الأولى للابتداء والثانية للبيان كقوله من الأوسان في قرار مكين يعني رحم الأم ومعنى مكين متمكن وذلك في الحقيقة من صفة النطفة المستقرة لا من صفة المحل المستقر فيه ولكنه كقولك طريق سائر أن يسير الناس فيه وقد تقدم تبسير النطفة والمضغة والعلقة في أول سورة الحج خلقا آخر قيل هو نفق الروح فيه وقيل خروجه إلى الدنيا وقيل استواء الشباب وقيل على العموم من نفخ الروح فيه إلى موته فتبارك الله هو مشتق من البركة وقيل معناه تقدس أحسن الخالقين أي أحسن الخالقين خلقا فحذف التمييز لدلالة الكلام عليه وفسر بعضهم الخالقين بالمقدرين فرارا من وصف المخلوق لأنه خالق ولا يجب أن ينفى عن المخلوق أنه خالق بمعنى الصانع. كقوله وإذ تخلق من الطين وإنما الذي يجب أن ينفى عنه معنى الاختراع والإيجاد من العدم فهذا هو الذي انفرض الله به سبع طرائق يعني السماوات وسماها طرائق لأن بعضها طورق فوق بعض كمطارقة النعل وقيل يعني الأفلاك لأنها طرق للكواكب وما كنا عن الخلق غافلين. يحتمل أن يريد بالخلق المخلوقين أو المطر. ما أن بقدر يعني المطر الذي ينزل من السماء فتكون منه العيون والأنهار في الأرض. وقيل يعني أربعة أنهار وهي النيل والفرات والدجلة وسيحان ولا دليل على هذا التخصيص. ومعنى بقدر بمقدار معلوم لا يزيد عليه ولا ينقص منه وشجرة تخرج من طور سيناء يعني الزيتون وإنما خص النخيل والاعناب والزيتون بالذكر لأنها أكرم الشجر وأكثرها منافع وطور سيناء جبل بالشام وهو الذي كلم الله سبحانه وتعالى موسى فيه وينسب الزيتون إليه لأنها فيه فيه كثيرة وسيناء اسم جبل أضافه إليه كقوله جبل أحد وقلئ بفتح السين ولم ينصرف للتأنيث اللازم وقرئ بالكسر ولم ينصرف للعوجمة أو للتأنيث مع التعريف لأن فعلا بالكسر لا تكون ألفه للتأنيث وقيل معناه مبارك وقيل ذو شجرة ويلزم على ذلك صرفه تنبت بالدهن يعني الزيت وقرئا تنبت بفتح التاء، فالمجرور على هذا في موضع الحال كقولك جاء زيد بسلاحه وقرئا بضم التاء وكسر الباء وفيه ثلاثة أوجه الأول إن أنبت بمعنى نبتة والثاني حذف المفعول تقديره تنبت ثمرتها بالدهن والثالث زيادة الباء وصبغ للآكلين الصبغ الغمس في الإدام في الأنعام هي الإبل والبقر والغنم والمقصود بالذكر الإبل لقوله وعليها وعلى الفلك تحملون وقد تقدم في النحل ذكر المنافع التي فيها وتذكيرها وتأنيثها ما هذا إلا بشر استبعد أن تكون النبوة لبشر فيعجبا منهم إذ أثبتوا الربوبية لحجر يريد أن يتفضل أي يطلب الفضل والرياسة عليكم ما سمعنا بهذا أي بمثل ما دعاهم إليه من عبادة الله أو بمثل الكلام الذي قال لهم وهذا يدل على أنه كان قبل نوح فترة طويلة به جنة أي جنون فانظر اختلاف قولهم فيه فتارة نسبوه إلى طلب الرياسة وتارة إلى الجنون حتى حين أي إلى وقت لم يعينوه ولكن ارادوا وقت زوال جنونه على قولهم أو وقت موته انصرني بما كذبون تضمن هذا دعاء عليهم لأن نصرته إنما هي بإهلاكهم وقد تقدم في هود تفسير بأعيننا ووحينا وفارت النور ولا تخاطبني. فيها أي أدخل فيها وقد تقدم تفسير زوجين اثنين وإن كنا لمبتلين إن مخففة من الثقيلة ومبتلين اسم فاعل من ابتلى ويحتمل أن يكون بمعنى الاختبار أو انزال البلاء قرنا آخرين قيل إنهم عاد ورسولهم هود لأنهم الذين يلون قوم نوح وقيل إنهم ثمود ورسولهم صالح وهذا أصح لقوله فأخذتهم الصيحة وتمودوا الذين أهلكوا بالصيحة وأما عاد فأهلكوا بالريح من قومه قدم هذا المجرور على قوله الذين كفروا لألا يوهم أنه متصل بقوله الحياة الدنيا بخلاف قوله قال الملأ الذين كفروا من قومه في غير هذا الموضع أترفناهم أي نعمناهم بشر مثلكم يحتمل أنهم قالوا ذلك لإنكارهم أن يكون نبي من البشر أو قالوه أنفة من اتباع بشر مثلهم وكذلك قال قوم نوح أيعدكم استفهام على وجه الاستهزاء والاستبعاد أنكم مخرجون كرر أن تأكيدا للأولى ومخرجون خبر عن الأولى هيهات هيهات لما تعدون هذا من حكاية كلامهم وهيهات اسم فعل بمعنى بعد وقال الغزنوي هي للتأسف والتأوه ويجوز فيه الفتح والضم والكسر والإسكان وتارة يجيء فاعله دون لام كقوله فهيهات فهيهات العقيق وأهله وتارة يجيء باللام كهذه الآية قال الزجاج في تفسيره البعد لما توعدون فنزله منزلة المصدر قال الزمخشري وفيه وجه آخر وهي أن تكون اللام لبيان المستبعد ما هو بعد التصويق بكلمة الاستبعاد كما جاءت اللام في هيت لك لبيان المهيت به إن هي إلا حياتنا الدنيا أي ما الحياة إلا حياتنا الدنيا فوضع هي موضع الحياة لدلالة الخبر عليها نموت ونحيا أي يموت بعض ويولد بعض فينقرض قرن ويحدث قرن آخر ومرادهم انكارهم البعث عما قليل ما زائد وقيل صفة للزمان والتقدير عن زمان قليل يندمون فجعل فجعلناهم غثاء يعني هالكين كالغثاء والغثاء ما يحمله السيل من الورق وغيره مما يبلى ويسود فشبه به الهالكين فبعد مصدر وضع موضع الفعل بمعنى بعدوا أي هلكوا والعامل فيه مضمر لا يظهر تترى مصدر ووزنه فعل ومعناه التواثر والتتابع وهو موضوع موضع الحال أي متواثرين واحدا بعد واحد فمن قرأه بالتنوين فأرفه للحاق ومن قرأه بغير التنوين فأرفه للتأنيث فلم ينصرف وتأنيثه لأن الرسل جماعة والتاء الأولى فيه بدل من واو هي فاء الكلمة وجعلناهم أحاديث أن يتحدث الناس بما جرى عليهم ويحتمل أن يكون جمع حديث أو جمع احدوث وهذا اليق لأنها تقار في الشر قوما عالين أي متكبرين وقومهما لنا عابدون أي حامدون متذللون لعلهم يهتدون الضمير لبني إسرائيل لا لقوم فرعون لأنهم هلكوا قبل إنزال التوراة وآويناهما إلى ربوة الربوة الموضع المرتفع من الأرض ويجوز فيها فتح الراء وضمها وكسرها واختلف في موضع هذه الربوة فقيل بيت المقدس وقيل بغوطة دمشق وقيل بفلسطين ذات قرار ومعين القرار المستوي من الأرض فمعناه أنها بسيطة يمكن فيها الحرص والغراسة وقيل إن القرار هنا الثمار والحبوب والمعين الماء الجاري فقيل إنه مشتق من قولك معنى الماء إذا كثر فالميم على هذا أصلي ووزنها فعيل ووزنه فعيل وقيل إنه مشتق من العين فالميم زائدة ووزنه مفعول يا أيها الرسل هذا النداء ليس على ظاهره لأن الرسل كانوا في أزمنة متفرقة وإنما المعنى أن كل رسول في زمانه خطب بذلك وقيل الخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأقامه مقام الجماعة وهذا بعيد كنوا من الطيبات أي من الحلال فالأمر على هذا للوجوب أو من المستلذات فالأمر للإباحة وَإِنَّ هذه أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً قرا إن بالكسر على الاستئناف وبالفتح على معنى لان وهي متعلقه بقوله اخرا فاتقون وقيل تتعلق بفعل مضمر تقديره وعلم والامه هنا الدين وهو ما اتفقت عليه الرسل من التوحيد وغيره فتقطعوا امرهم اي افترقوا واختلفوا والضمير لامم الرسل المذكورين من اليهود والنصارى وغيرهم زبرا جمع زبور وهو الكتاب والمعنى أنه مفترق في اتباع الكتب فاتبعت طائفه التوراة وطائفه الإنجيل وغير ذلك ووضعوا كتابا من عند أنفسهم فذرهم في غمرتهم الضمير لقريش والغمرة الجهل والضلال وأصها من غمرة الماء حتى حين هنا يوم بدر أو يوم موتهم أيحسبون الآية رد عليهم فيما ظنوا من أن أموالهم وأولادهم خير لهم وأنهم سبب لرضى الله عنهم نسارع لهم هذا خبر أن والضمير الرابط محذوف تقديره نسارع به بل لا يشعرون أي لا يشعرون أن ذلك استدراج لهم ففيه معنى التهديد يؤتون ما آتوا قيل معناه يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقات وقيل إنه عام في جميع أفعال البر أي يفعلونها وهم يخافون ألا تقبل منهم وقد روت عائشة هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنها قرأت يؤتون ما أتوا بالقصر فيحتمل أن يكون الحديث تفسيرا لهذه القراءة وقيل إنه عام في الحسنات والسيئات أي يفعلونها وهم خائفون من الرجوع إلى الله أنهم إلى ربهم راجعون أن في موضع المفعول من أجل أو في موضع المفعول بوجلة إذ هي في معنى خائفة أولئك يسارعون في الخيرات فيه معنيان أحدهما أنهم يبادرون إلى فعل الطاعات والآخر أنهم يتعجلون ثواب الخيرات وهذا مطابق للآية المتقدمة لأنه أثبت فيها ما نفى عن الكفار من المسارعة وهم لها سابقون فيه المعنيان المذكوران فيه يسارعون في الخيرات وقيل معناه سبقت لهم السعادة في الأزل لا نكلف نفسا إلا وسعها يعني أن هذا الذي وصف به الصالحون غير خارج عن الوسع والطاقة وقد تقدم الكلام على تكليف ما لا يطاق في البقرة ولدينا كتاب يعني صحائف الأعمال ففي الكلام تهديد وتأمين من الظلم والحيف في غمرة من هذا أي في غفلة من الدين بجملته ومن القرآن وقيل من الكتاب المذكور وقيل من الأعمال التي وصف بها المؤمنون ولهم أعمال من دون ذلك أي لهم أعمال سيئة دون الغمرة التي هم فيها فالمعنى أنهم يجمعون بين الكفر وسوء الأعمال والإشارة بذلك على هذا إلى الغمرة وإنما أشار إليها بالتأكيد لأنها في معنى الكفر وقيل الإشارة إلى قوله من هذا أي لهم أعمال سيئة غير المشار إليها حسب ما اختلف فيه هم لها عاملون قيل هي إخبار عن أعمالهم في الحال وقيل عن الاستقبال وقيل المعنى أنهم يتمادون على عملها حتى يأخذهم الله فجعل حتى إذا أخذنا مترفيهم غاية لقوله عاملون مترفيهم أي أغنياءهم وكبراءهم إذاهم هم يجأرون أي يستغيثون ويصيفون فإن أراد بالعذاب قتل المترفين يوم بدر فالضمير في يجأرون لسائر قريش أي صاحوا وناحوا على القتلة وإن أرادوا بالعذاب شدائد الدنيا أو عذاب الآخرة فالضمير لجميعهم لا تجأروا اليوم تقديره يقال لهم يوم العذاب لا تجأروا ويحتمل أن يكون هذا القول حقيقة وأن يكون بلسان الحال ولفظه نهي ومعناه أن الجؤار لا ينفعكم على أعقابكم تنكسون أي ترجعون إلى وراء وذلك عبارة عن اعراضهم عن الآيات وهي القرآن مستكبرين به قيل إن الضمير عائد على المسجد الحرام وقيل إنه على الحرم وإلا لم يذكر ولكنه يفهم من سياق الكلام والمعنى أنهم يستكبرون بسبب المسجد الحرام لأنهم أهله وولاته وقيل إنه عائد على القرآن من حيث ذكرت الآيات والمعنى على هذا أن القرآن يحدث لهم عتوا وتكبر، وقيل إنه يعود على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على هذا متعلق بسامرا سامرا مشتق من السمر وهو الجلوس بالليل للحديث وكانت قريش تجتمع بالليل في المسجد فيتحدثون وكان أكثر حديثهم سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسامرا مفرد بمعنى الجمع وهو منصوب على الحال فمن جعل الضمير في به للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فالمعنى أنهم سامرون بذكره وسبه تهجرون من قرأ بضم التاء وكسر الجيم فمعناه تقولون الهجر بضم الهاء وهو الفحش من الكلام ومن قرأ بفتح التاء وضم الجيم فهو من الهجر بفتح الهاء أي تهجرون الإسلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين أو من قولك هجر المريض اذا هذا اي تقولون اللغو من القول أفلم لم القول يعني القران وهذا توبيخ لهم ام جاءهم ما لم ياتي ابائهم الاولين معناه ان النبوه ليست ببدع فينكرونها بل قد جاءت ابائهم الاولين فقد كانت النبوه لنوح وابراهيم واسماعيل وغيرهم أم لم يعرفوا رسولهم المعنى أم لم يعرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم ويعلموا أنه أشرفهم حسبا واصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأرجحهم عقلا فكيف ينسبونه إلى الكذب أو إلى الجنون أو غير ذلك من النقائص مع أنه جاءهم بالحق الذي لا يخفى على كل ذي عقل سليم وأنه عين الصواب ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض الاتباع هنا استعارة والحق يراد به الصواب والأمر المستقيم فالمعنى لو كان الأمر على ما تقتضي أهواؤهم من الشرك بالله واتباع الباطل لفسدت السماوات والأرض كقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت وقيل إن الحق في الآية هو الله تعالى وهذا بعيد في المعنى وإن حمله عليه أن جعل الاتباع حقيقة ولم يفهم فيه الاستعارة وإنما الحق هنا هو المذكور في قوله بل جاءهم بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون بل أتيناهم بذكرهم يحتمل أن يكون بتذكيرهم ووعظهم أو بفخرهم وشرفهم وهذا أظهر أم تسألهم خرج؟ الخرج هو الأجرة ويقال فيه خراج والمعنى واحد وقرئ بالوجهين في الموضعين فهو كقوله أن تسألهم أي لست تسألهم اجرا فيثقل علي عليهم اتباعك فخراج ربك خير أي رزق ربك خير من أموالهم فهو يرزقك ويغنيك عنهم عن الصراط لناكبون أي عادلون ومعرضون عن الصراط المستقيم ولو رحمناهم الآية قال الأكثرون نزلت هذه الآية حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش بالقحط فنالهم الجوع حتى أكلوا الجلود وغيرها والمعنى رحمناهم بالخصب وكشفنا ما بهم من ضر الجوع والقحط لتمادوا على طغيانهم وفي هذا عندي نظر فإن الآية مكية باتفاق وإنما دع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش بعد الهجرة حسب ما ورد في الحديث وقيل المعنى لو رحمناهم بالرد إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وهذا القول لا يلزم عليه ما لزم على الآخر ولكنه خرج عن معنى الآية ولقد أخذناهم بالعذاب قيل إن هذا العذاب هو الجوع بالقحط. وأن الباب ذا العذاب الشديد المتوعد به بعد هذا يوم بدر وهذا مردود بأن العذاب الذي أصابهم إنما كان بعد بدر وقيل إن العذاب الذي أخذهم هو يوم بدر والباب المتوعد به هو القحط وقيل الباب ذو العذاب الشديد عذاب الآخرة وهذا أرجح ولذلك وصفه بالشدة لأنه أشد من عذاب الدنيا وقال إذاهم فيه مبلسون أي يائسون من الخير وإنما يقع لهم اليأس في الآخرة كقوله ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون فما استكانوا أي ما تذللوا لله عز وجل وقد تقدم الكلام على هذه الكلمة في آخر آل عمران وما يتضرعون إن قيل هلا قال فما استكانوا وما تضرعوا أو فما يستكينون أو ما يتضرعون باتفاق الفعلين في الماضي أو في الاستقبال فالجواب انما استكانوا عند العذاب الذي أصابهم وما يتضرعون حتى يفتح عليهم باب عذاب شديد فنفى الاستكانة فيما مضى ونفى التضرع في الحال والاستقبال قليلا ما تشكرون ما زائده وقليلا صفة لمصدر المحذوف تقديره شكرا قليلا تشكرون وذكر السمع والبصر والافئده وهي القلوب لعظم المنافع التي فيها فيجب شكر خالقها ومن, ومن شكره توحيده واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام ففي ذكرها تعديد نعمة وإقامة قجة ذرأكم في الأرض أين نشركم فيها وله اختلاف الليل والنهار أي هو فاعله ومختص به فاللام على هذا للاختصاص وقد ذكر في البقرة معنى اختلاف الليل والنهار بل قالوا مثل ما قال الأولون أي قالت قريش مثل قول الأمم المتقدمة ثم فسر قولهم بإنتارهم البعث وإليه الإشارة بقولهم لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا وقد ذكر الاستفهامان في الرعد وأساطير الأولين في الأنعام قل لمن الأرض ومن فيها هذه الآيات توقيف لهم على أمور لا يمكنهم الإقرار بها وإذا أقر بها لازمهم توحيد خالقها والإيمان بالدار الآخرة سيقولون لله قرئ في الأول لله باللام بإجماع جوابا لقوله لمن الأرض وكذلك قرأ الجمهور الثاني والثالث وذلك على المعنى لأن قوله من رب السماوات في معنى لمن هي وقرأ قرأ أبو أعمر الثانية والثالث بالرفع على اللفظ ملكوت مصدر وفي بنائه مبالغة يجير ولا يجار عليه الإجارة المنع من الإهانة ويقال أجرت فلانا على فلان إذا منعته من مضرته وإهانته فالمعنى أن الله تعالى يغيث من شاء ممن شاء ولا يغيث أحد منه أحدا فأنا تصحرون أي تخدعون عن الحق والخادع لهم الشيطان وذلك التشبيه بالسحر في التخليط والوقوع في الباطل ورتب هذه التوبيخات الثلاثة بالتدريج فقال أولا أفلا تذكرون ثم قال ثانيا أفلا تتقون وذلك أبلغ لأن فيه زيادة تخويف ثم قال ثالثا فأنا تسحرون وفيه من التوبيخ ما ليس في غيره وإنهم لكاذبون يعني فيما ينسبون لله من الشركاء والأولاد ولذلك رد عليهم بنفي ذلك إذن لذهب كل إله بما خلق هذا برهان على الوحدانية وبيانه أي يقال لو كان مع الله إله آخر لن فرد كل واحد منهما بمخلوقاته عن مخلوقات الآخر واستبد كل واحد منهما بملكه وطلب غلبة الآخر والعلو عليه كما ترى حال ملوك الدنيا ولكن لما رأينا جميع المخلوقات مرتبطة بعضها ببعض حتى كان حتى كأن العالم كله كرة واحدة علمنا أن مالكه ومدبره واحد لا إله غيره وليس هذا البرهان بدليل التمانع كما فهم ابن عطية وغيره بل هو دليل آخر فإن قيل إذا لا تدخلوا إلا على كلام هو جزاء وجواب فكيف دخلت هنا ولم يتقدم قبلها شرط ولا سؤال سائل فالجواب أن الشرط محذوف تقديره لو كان معه آلهة وإنما حذف لدلالة قوله وما كان معه من إله وهو جواب للكفار الذين وقع الرد عليهم عالم الغيب بالرفع خبر بتداء وبالخفض صفة لله قل رب إما تريني ما يعذون الآية معناه أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو لنفسه بالنجاة من عذاب الظالمين إن قضي ان يرى ذلك وفيها تهديد للظالمين وهم الكفار وإن شرطية وما زائدة وجواب الشرط فلا تجعلني وكرر قوله ربي مبالغة في الدعاء والتضرع ادفع بالتي هي أحسن السيئة قيل هي أحسن لا إله إلا الله والسيئة الشرك والأظهر أنه أمر بالصف والاحتمال وفسد الخلق وهو محكم غير منسوخ وإنما نسخ ما يقتضيه من مسالمة الكفار من همزات الشياطين يعني نزغاته ووساوسه وقيل يعني الجنون واللفظ أعم من ذلك أن يحضرون معناه أن يكونوا معه وقيل يعني حضورهم عند الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ابن عطية حتى هنا حرف ابتداء أي ليست غاية لما قبلها وقال الزمخشري حتى تتعلق بيصفون أي لا يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت قال رب ارجعون يعني الرجوع إلى الدنيا وخاطب بها مخاطبة الجماعة للتعظيم قال ذلك الزمخشري وغيره ومثله قول الشاعر ألا فارحموني يا آل محمد وقيل إنه نادى ربه ثم خاطب الملائكة فيما تركت قيل يعني فيما تركت من المال وقيل فيما تركت من الإيمان فهو كقوله أو كسبت في إيمانها خيرا والمعنى أن الكافر رغب أن يرجع إلى الدنيا ليؤمن ويعمل صالحا في الإيمان الذي تركه أول مرة كلا ردع له عما طلب إنها كلمة هو قائلها يعني قوله رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فسمى هذا الكلام كلمة وفي تأويل معناه ثلاثة أقوال أحدها أن يقول هذه الكلمة لا محالة لإفراط ندمه وحسرته فهو إخبار بقوله والثاني أن المعنى أنها كلمة يقولها ولا تنفعه ولا تغني عنه شيئا والثالث أن يكون المعنى أنه يقولها كاذبا فيها ولو رجع إلى الدنيا لم يعمل صالحا ومن ورائهم أي فيما يستقبلون من الزمان والضمير للجماعة المذكورين في قوله جاء أحدهم برزخ يعني المدة التي بين الموت والقيامة وهي تحول بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا وأصل البرزخ الحاجز بين شيئين فلا أنساب بينهم المعنى أنه ينقطع يومئذ التعاطف والشفقة التي بين القراب لاشتغال كل أحد بنفسه كقوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه فتكون الأنساب كأنها معدومة ولا يتساءلون اي لا يسأل بعضهم بعضا لاشتغال كل أحد بنفسه فإن قيل كيف الجمع بين هذا وبين قوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فالجواب أن ترك التساؤل عند النفخة الأولى ثم يتساءلون بعد ذلك فإن يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف كثيرة تلفح وجوههم النار أي تصيبهم بالإحراق كالحون الكلوح انكشاف الشفتين عن الأسنان وكثيرا ما يجري ذلك للكلاب وقد يجري للكباش إذا شويت رؤوسها وفي الحديث إن شفة الكافر ترتفع في النار حتى تبلغ وسط رأسه وفي ذلك عذاب وتشويه غلبت علينا شقوتنا أي ما قدر عليهم من الشقاء وقرئ شقاوتنا والمعنى واحد قال اخسأوا كلمة تستعمل في زجر الكلاب ففيها إهانة وإبعاد ولا تكلمون أي لا تكلمون في رفع العذاب فحينئذ يأسون من ذلك أعاذنا الله من ذلك برحمته سخريا بضم السين من السخرة بمعنى التخديم وبالكسر من السخر بمعنى الاستهزاء وقد يقال هذا بالضم وقرئ هنا بالوجهين لاحتمال المعنيين على أن معنى الاستهزاء هنا أليق لقوله وكنتم منهم تضحكون كم لبثتم في الأرض يعني في جوف الأرض أمواتا وقيل أحياء في الدنيا فإجابوا بأنهم لبثوا يوما أو بعض يوم لاستقصارهم المدة أو لما هم فيه من العذاب بحيث لا يعدون شيئا فاسأل العاد ايسال أي من يقدر على أن يعد وهو من عوفي مما بتنوا به أو يعنون الملائكة إلا بستم إلا قليلا معناه أنه قليل بالنسبة إلى بقائهم في جهنم خالدين أبدا عبة أي باطلة والمعنى إقامة حجة على الحشر للثواب والعقاب لا برهان له به اي لا حجة ولا دليل والجملة صفه لقوله إلها آخر وجواب الشرط فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون الضمير للأمر والشأن وانظر كيف افتتحت السوره بفلاح المؤمنين وختمها بعدم فلاح الكافرين ليبين البون بين الفريقين والله أعلم سوره النور صورة أنزلناها السورة خبر ابتداء مضمر أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره فيما أنزل عليكم سورة وأنزلناها صفة للسورة وفرضناها أي فرضنا الأحكام التي فيها وقرئ بالتجديد للمبالغة آيات بينات يعني ما فيها من المواعظ والأحكام والأمسال وقيل معنى بينات هنا ليس فيها مشكل الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلده الزانية والزاني يراد بهما الجنس وقدم الزانية لأن الزنا كان حينئذ في النساء أكثر فإنه كان منهن إماء وبغايا يجاهرن بذلك وإعراب الزاني والزانية كإعراب السارق والسارقة فقطع أيديهما وقد ذكر في المائدة وهذه الآية ناسخة بإجماع لما في سورة النساء من الإمساك في البيوت في الآية الواحدة ومن الأذى في الأخرى ثم إن لفظ هذه الآية عند مالك ليس على عمومه فإن جلد المئة إنما هو حد الزاني والزانية إذا كان مسلمين حرين غير محصنين فيخرج منهما الكفار فيردون إلى أهل دينهم ويخرج منها العبد والأمة والمحصن والمحصنة فأما العبد والأمة فحدهما خمسون جلدة سواء كان محصنين أو غير محصنين وأما المحصنان الحران فحدهما الرجم هذا على مذهب مالك وأما الكلام على الآية بالنظر إلى سائر المذاهب فاعلم أن لفظ هذه الآية ظاهره العموم في المسلمين والكافرين وفي الأحرار والعبيد والإماء وفي المحصن وغير المحصن ثم إن العلماء خصصوا من هذا العموم الأشياء، منها باتفاق ومنها باختلاف فأما الكفار فرأى أبو حنيفة وأهل الظاهر أن حدهم جلد مئة أحصنوا أو لم يحصنوا أخذا بعموم الآية و ورأي الشافعي أن حدهم كحد المسلمين الجلد إن لم يحصنوا والرجم إن احصنوا أخذا بالآية وبرجم النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي واليهودية إذ زنيا ورأي مالك أن يردوا إلى أهل دينهم لقوله تعالى في سورة النساء والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فخص نساء المسلمين على أنها قد نسختها هذه ولكن بقيت في محلها وأما العبد والأمة فرأي أهل الظاهر أن حد الأمة خمسون جلدة لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وأن حد العبد الجلد مئة لعموم الآية وقال غيرهم يجلد العبد خمسين بالقياس على الأمة إذ لا فرق بينهما وأما المحصن فقال الجمهور حده الرجم فهو مخصوص في هذه الآية وبعضهم يسمي هذا التخصيص نسخا ثم اختلفوا في المخصص أو الناسخ فقيل الآية التي ارتفع لقظوها وبقي حكمها وهي قول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم وقيل الناسخ لها السنة الثابتة في الرجم وقال أهل الظاهر وعلي بن أبي طالب يجلد المحصن بالآية ثم يرجم بالسنة فجمعوا عليه الحدين ولم يجعلوا الآية منسوخة ولا مخصصة وقال الخوارج لا رجم أصلا فإن الرجم ليس في كتاب الله ولا يعتد بقولهم وظاهر الآية الجلد دون تغريب وبذلك قال أبو حنيفة وقال مالك الجلد والتغريب سنة للحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام ولا تغريب على النساء ولا على العبيد عند مالك وصفة الجلد عند مالك في الظهر والمجلود جالس وقال الشافعي يفرق على جميع الأعضاء والمجلود قائم وتستغ المرأة بثوب لا يقيها الضرب ويجرد الرجل عند مالك وقال قوم يجلد على قبيص ولا تأخذكم بهما رأفة قيل يعني في إسقاط الحد أي أقيموه ولابد وقيل في خفيف الضرب وقيل في الوجهين فعلى القول الأول يكون الضرب في الزنا كالضرب في القذف غير مبرح وهو مذهب مالك والشافعي وعلى القول الثاني والثالث يكون الضرب في الزنا أشد واخترفه هل يجوز أن يجمع مئة صوت يضرب بها مرة واحدة فمنعه مالك وأجازه أبو حنيفة لما ورد في قصة أيوب عليه السلام وأجازه الشافعي للمريض لورود ذلك في الحديث وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين المراد بذلك توبيخ الزنات والغلظة عليهم واختلف في أقل ما يجزئ من الطائفة فقيل أربعة اعتبارا بشهادة الزنا وهو قول ابن أبي زين وقيل عشرة وقيل اثنان وهو مشهور مذهب مالك وقيل واحد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية معناها ذم الزنات وتشنيع الزنا وأنه لا يقع فيه إلا زان أو مشرك ولا يوافق عليه من النساء إلا زانية أو مشركة وينكح على هذا بمعنى يجامع وقيل معناه لا يحل لزان أن يتزوج إلا زانية أو مشركة ولا يحل لزانية أن تتزوج إلا زانيا أو مشركة ثم نسخ هذا الحكم وأبيح لهما التزوج ممن شاء والأول هو الصحيح وحرم ذلك على المؤمنين الإشارة بذلك إلى الزنا أي حظم الزنا على المؤمنين وقيل الإشارة إلى تزويج المؤمن غير الزاني بزانية فإن قوما منعوا أن يتزوجها وهذا على القول الثاني في الآية قبلها وهو بعيد وأجاز تزويجها مالك وغيره وروي عنه كراهته والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدا هذا حد القذف وهو الفرية التي عبر الله عنها بالرمي والمحصنات يراد بهن هنا العفائف من النساء وخصهن بالذكر لأن قذفهن أكثر وأشنع من قذف الرجال ودخل الرجال في ذلك بالمعنى إذ لا فرق بينهم وأجمع العلماء على أن حكم الرجال والنساء هنا واحد وقيل إن المعنى يرمون الأنفس المحصنات فيعم اللفظ على هذا النساء والرجال ويحتاج هنا إلى الكلام في القذف والقاذف والمقذوف والشهادة في ذلك فأما القذف فهو الرمي بالزن اتفاقا أو بسأل قوم لوط عن مالك والشافعي لعموم لفظ الرمي في الآية خلافا لأبي حنيفة أو النفي من النسب ومذهب مالك أن التعريض بذلك كله كالتصريح خلافا للشافعي وأبي حنيفة وأما القاذف فيحد سواء كان مسلما أو كافرا لعموم الآية وسواء كان حرا أو عبدا إلا أن العبد والأمى إنما يحدان أربعين عند الجمهور فنصف حدهما قياسا على تنصيفه في الزنا خلافا للظاهرية ولا يحد الصبي ولا المجنون لكونهما غير مكلفين وأما المقذوف فمذهب مالك أنه يشترط فيه الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والبراءة عما رمي به والتمكن من الوطء تحرز من المجبوب وشبهه فلا يحد عنده من قذف صبيا أو كافرا أو مجبوبا أو عبدا ومن لا يمكنه الوطء وقد قيل يحد من قذف واحدا منهم لعموم الآية واتفقوا على اشتراط البراءة مما رمي به وأما الشهادة التي تسقط حد القذف فهي أن يشهد شاهدان عدلان بأن المقذوف عبد أو كافر ويشهد أربعة شهود ذكور عدول على المعاينة لما قذف به كالمرود في المقهلة ويؤدون الشهادة مجتمعين إلا الذين تابوا تقدم قبل هذا الاستثناء ثلاثة أحكام وهي الحد ورد شهادة القاذف وتفسيقه فاتفق على أن الاستثناء راجع إلى التفسيق وأن ذلك يزول عنه بالتوبة واتفق على أنه لا يرجع إلى الحد وأنه لا يسقط عنه بالتوبة واختلف هل يرجع إلى رد الشهادة أم لا فقال مالك إذا تاب قبلت شهادته خلافا لأبي حنيفة وتوبته هو صلاح حاله في دينه وقيل اكذاب نفسه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم هذه الآية في قدس الرجل لامراته فيجب اللعان بذلك وسببها أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يجد مع امراته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فسكت عنه نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم عاد فقال مثل ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فأتني بها فأتى بها فتلعن وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وموجب اللعان عند مالك شيئان: أحدهما أن يدعي الزوج أنه رأى امراته تلني والآخر أن ينفي حملها ويدعي الاستبراء قبله فإذا تلعن الزوج تعلقت به ثلاثة أحكام نفي حد القذف عنه وانتفاء سبب الولد منه ووجوب حد الزنا عليها إن لم تلاعن فإن تلاعنت سقط الحد عنها ولفظ الآية عام في الزوجات الحرائر والمماليك والمسلمات والكافرات والعدول وغيرهم وبذلك أخذ مالك واشترط في الزوج الإسلام واشترط أبو حنيفة أن يكون مسلمين حرين عدلين فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين أي يقول الزوج أربع مرات أشهد بالله لقد رأيت هذه المرأة تزني أو أشهد بالله ما هذا الحمل مني ولقد زنت وإني في ذلك لمن الصادقين ثم يقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وزاد أشهب أي يقول أشهد بالله الذي لا إله إلا هو وانتصب اربع شهادات بالله على المصطرية والعامل فيه شهادة أحدهم وقرئ بالرفع وهو خبر أحدهم وقوله بالله وإنه لمن الصادقين من صلة اربع شهادات أو من صلة أحدهم والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين قرئ بنص الخامسة هنا وفي الموضع الثاني وانتصب بفعل مضمر تقديره ويشهد الخامسة أو بالعطف على أربع شهادات على قراءة النصب وقرأ بالرفع على الابتداء أو عطف على أربع شهادات بقراءة الرفع وقرئ أن لعنة وأن غضب بتشديد أن ونص اسمها وتخفيفها ورفع اللعنة والغضب على الابتداء ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين العذاب هنا حد الزنا أي يدفعه التعان المرأة وهي أن تقول أربع مرات أشهد بالله ما زنيت وإنه في ذلك لمن الكاذبين ثم تقول في الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين ويتعلق بالفعانها ثلاثة أحكام دفع الحد عنها والتفريق بينها وبين زوجها وتأبيد الحرمة ولولا فضل الله جواب لولا محذوف هنا وفي الموضع الآخر تقديره لولا فضل الله عليكم لآخذكم أو نحو هذا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الإفك أشد الكذب ونزلت هذه الآية وما بعدها إلى تمام ست عشرة آية في شأن سيدتنا عائشة رضي الله عنها وفي براءتها مما رماها به أهل الإفك وذلك أن الله برأ أربعة بأربعة برأ يوسف بشهادة الشاهد من أهلها وبرأ موسى من قول اليهود بالحجر الذي ذهب بثوبه وبرأ مريم بكلام ولدها في حجرها وبرأ عائشة من الإفك بإنزال القرآن في شأنها ولقد تضمنت هذه الآيات الغاية القصوى في الاعتناء بها والكرامة لها والتشديد على من قذفها وقد خرج حديث الإفك البخاري ومسلم وغيرهما واختصاره أن عائشة خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فضاع لها عقد فتأخرت على التماسه حتى رحل الناس فجاء رجل يقال له صفوان بن المعطل فرآها فنزل عن ناقته وتنحى عنها حتى ركبت عائشة واخذ يقودها حتى بلغ الجيش فقال اهل الافت في ذلك ما قالوا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما بال رجال رموا اهلي والله ما علمت على اهلي الا خيرا ولقد ذكر رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وسأل جارية عائشة فقالت والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر والعصبة الجماعة من العشرة إلى الأربعين ولم يذكر في الحديث من أهل الإفك إلا أربعة وهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وحملة بنت جحش ومصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وقيل إن حسانا لم يقم منهم وارتفاع عصبة لأنه خبر إن واختار ابن عطية أن يكون عصبة بدلا من الضمير في جاء ويكون الخبر لا تحسبوه شرا لكم على تقدير إن حديث الذين جاءوا بالإبتي والأول أظهر بل هو خير لكم خطاب للمسلمين والخير في ذلك من خمسة أوجه تبرئة أم المؤمنين وكرامة الله لها بإنزال الوحي في شأنها والأجر الجزيل لها في الفرية عليها وموعظة المؤمنين والانتقام من المفترين والذي تولى كبره هو عبد الله ابن أبي بن سلول المنافق وقيل الذي بدأ بهذه الفرية غير معين والعذاب العظيم هنا يحتمل أن يراد به الحد أو عذاب الآخرة لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا لولا هنا عرض والمعنى أنه كان ينبغي للمؤمنين والمؤمنات أن يقيسوا ذلك الأمر على أنفسهم فإن كان ذلك يبعد في حقهم فهو في حق عائشة أبعد لفضلها وروي أن هذا النظر وقع لأبي أيوب الانصاري فقال لزوجته أكنت أنت تفعلين ذلك؟ قالت لا والله قال فعائشة أفضل منك؟ قالت نعم فإن قيل لما قال سمعتموه بلفظ الخطاب ثم عدل إلى لفظ الغيبة في قوله ظن المؤمنون ولم يقل ظننتم فالجواب أن ذلك التفات قصد به المبالغة والتصريح بالإيمان بالذي يوجب الا يصدق المؤمن شرا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء لولا هنا عرض والضمير في جاءوا لأهل الإفك ثم حكم الله بكذبهم إذ لم ياتوا بالشهداء افضتم فيه يقال أفاض في الحديث وخاض فيه إذا أكثر الكلام فيه إذ تلقونه بألسنتكم العامل في إذ قوله مسكم أو أفطهم ومعنى تلقونه يأخذه بعضكم من بعض وفي هذا الكلام وفي الذي قبله وبعده عتاب لهم على خوضهم في حديث الإفك وإن كانوا لم يصدقوه فإن الواجب كان الإغضاء عن ذكره والترك له بالكلية فعاتبهم على ثلاثة أشياء وهي تلقيه بالألسنة أي السؤال عنه وأخذه من المسؤول والثاني قولهم ذلك والثالث أنهم حسبوه هينا وهو عند الله عظيم وفائدة قوله بألسنتكم وبأفواهكم الإشارة إلى أن ذلك الحديث كان باللسان دون القلب إذ كانوا لم يعلموا حقيقته بقلوبهم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا أي كان الواجب أن يبادروا إلى إنكار هذا الحديث أول سماعهم له ولولا أيضا في هذه الآية عرض وكان حقها أن يليها الفعل من غير فاصل بينهما ولكنه فصل بينهما بقوله إذ سمعتمو لأن الظروف يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها والقصد بتقديم الظرف الاعتناء به وبيان أنه كان الواجب المبادرة إلى إنكار الكلام في هذا أول وقت سمعتمو ومعنى ما يكون لنا ما ينبغي لنا ولا يحل لنا أن نتكلم بهذا سبحانك تنزيه لله عن أن تكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما قال أهل الإفك وقال الزمخشري هو بمعنى التعجب من عظيم الأمر والاستبعاد له والأصل في ذلك أن يسبح الله عند رؤية العجائب بهتان عظيم البهتان أن يقال في الإنسان ما ليس فيه والغيبة أن يقال ما فيه أن تعود لمثله تقديره يعذكم كراهة أن تعودوا لمثله ثم عظم الأمر وأكده بقوله إن كنتم مؤمنين إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الإشارة بذلك إلى المنافقين الذين أحبوا أن يشيع حديث الإفك ثم هو عام في غيرهم ممن اتصف بصفتهم والعذاب في الدنيا الحد وأما عذاب الآخرة فقد ورد في الحديث أن من عوقب في الدنيا على ذنب لم يعاقب عليه في الآخرة فأشكل اجتماع الحد مع عذاب الآخرة في هذا الموضع فيحتمل أن يكون القاذف يعذب في الآخرة ولا يسقط الحد, ولا يسقط الحد عنه عذاب الآخرة بخلاف سائر الحدود أو يكون هذا مختصا بمن قذف عائشة فإنه روي عن ابن عباس أنه قال من أذنب ذنبا ثم تاب منه قبلت توبته إلا من خاض في أمر عائشة أو يكون لمن مات مصرا غير تائب أو يكون للمنافقين خطوات الشيطان ذكر في البقرة الفحشاء والمنكر ذكر في النحل ذكر أي تطهر من الذنوب وصل حدينه ولا يأتل أولي الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربة معنى يأتل يحلف فهو من قولك آليت إذا حلفت وقيل معناه يقصر فهو من قولك ألوت أي قصرت ومنه لا يألونكم خبالة والفضل هنا يحتمل أن يريد به الفضل في الدين أو الفضل في المال وهو أن يفضل له عن مقدار ما يكفيه والسعة هي اتساع المال ونزلت الآية بسبب أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين حلف أن ينفق على مصطح لما تكلم في حديث الإفق وكان ينفق عليه لمسكنته ولأنه قريبه وكان ابن بنت خالته فلما نزلت الآية رجع إلى مصطح النفقة والإحسان وكفر عن يمينه قال بعضهم هذه أرجى آية في القرآن لأن الله أوصى بالإحسان إلى القاذب ثم إن لفظ الآية على عمومه في أن يحلف أحد على ترك عمل صالح ألا تحبون أن يغفر الله لكم أي كما تحبون أن يغفر الله لكم كذلك اغفروا أنتم لمن أساء إليكم ولما نزلت قال أبو بكر رضي الله عنه إني أحب أن يغفر الله لي ثم رد النفقة إلى مصطح المحصنات الغافلات معنى المحصنات هنا العفائف ذوات الصون ومعنى الغافلات السليمات الصدور فهو من الغفلة عن الشر لعنوا في الدنيا والآخرة هذا الوعيد للقاذفين لعائشة ولذلك لم يذكر فيه توبة قال ابن عباس كل مذنب تقبل توبته إذا تاب إلا من خاض في حديث عائشة وقيل الوعيد لكل قاذف والعذاب العظيم يحتمل أن يريد به الحد أو عذاب الآخرة يوم تشهد العامل فيه يوفيهم وكرر يومئذ توكيدا وقيل العامل فيه عذاب أو فعل مضمر دينهم الحق أي جزاءهم الواجب لهم ويعلمون أن الله هو الحق المبين هذه الآية تدل على أنما ما قبلها في المنافقين لأن المؤمن قد علم في الدنيا أن الله هو الحق المبين ومعنى المبين الظاهر الذي لا شك فيه الخبيثات للخبيثين الآية معناها أن الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال وأن الطيبات من النساء للطيبين من الرجال ففي ذلك رد على أهل الإسك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أطيب الطيبين فزوجته أطيب الطيبات وقيل المعنى أن الخبيثات من الأعمال للخبيثين من الناس والطيبات من الأعمال للطيبين من الناس ففيه أيضا رد على أهل الإفك وقيل معناه أن الخبيثات من الأقوال للخبيثين من الناس والإشارة بذلك إلى أهل الافك، أي أن أقوالهم الخبيثة لا يقولها إلا خبيث مثلهم أولئك مبرؤون مما يقولون الإشارة بأولئك إلى الطيبين والطيبات والضمير في يقولون للخبيثات والخبيثين والمراد تبرئة عائشة رضي الله عنها مما رميت به لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها هذه الآية أمر بالاستئذان في غير بيت الداخل فيعم بذلك بيوت الأقارب وغيرهم وقد جاء في الحديث الأمر بالاستئذان على الأم كيف يراها عريانة ومعنى تستأنس تستأذن وهو مأخوذ من قولك أنست الشيء إذا علمته فالاستئناس أن يستعلم هل يريد أهل الدار الدخول أم لا وقيل هو مأخوذ من الأنس ضد الوحشة وقرأ ابن عباس حتى تستأذنوا والاستئذان واجب وأما السلام فلا ينتهي إلى الوجوب واختلف ايهما يقدم فقيل يقدم السلام ثم يستأذن فيقول السلام عليكم ثم يقول أدخل وقيل يقدم الاستئذان لتقديمه في الآية وليس في الآية عدد الاستئذان وجاء في الحديث أن يستأذن ثلاث مرات وهو تفسير للآية ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم سبب هذه الآية أنه لما نزلت آية الاستئذان تعمق قوم فكانوا يأتون المواضع غير المسكونة فيسلمون ويستأذنون فأباحت هذه الآية دخولها بغير استئذان واختلف في البيوت غير المسكونة في هذه الآية فقيل هي الفنادق التي في الطرق ولا يسكنها أحد بل هي موقوفة ليأوي إليها كل بن سبيل والمتاع على هذا التمتع بالنزول فيها والمبيت وغير ذلك وقيل هي الخرب التي تدخل للبول والغائط والمتاع على هذا حاجة الإنسان، وقيل هي حوانيت القيسارية، والمتاع على هذا الثياب والبسط وشبهها، وهذا القول خطأ، لأن الاستئذان في الحوانيت واجب بإجماع. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إعرابها كإعراب يقيم الصلاة في إبراهيم، وقد ذكر ومن أبصارهم للتبعيض. والمعنى غض البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحل وقيل معنى التبعيض فيه أن النظرة الأولى لا حرج فيها ويمنع ما بعدها وأجاز الأخفش أن تكون من زائدة وقيل هي لبتداء الغاية لأن البصر مفتاح القلب والغض المأمور به هو عن النظر إلى العورة أو إلى ما لا يحل من النساء أو إلى كتب الغير وشبه ذلك مما يستر وحفظ الفروج المأمور به هو عن الزنا وقيل أراد ستر العورة والأظهر أن الجميع مراد وقل للمؤمنات يغضبن من أرصارهم تؤمر المرأة بغض بصرها عن عورة الرجل وعن عورة المرأة إجماعا واخترفة هل يجب عليها غض بصرها عن سائر جسد الرجل الأجنبي أم لا وعن سائر جسد المرأة أم لا فعلى القول بذلك تجتمل الآية عليه والكلام في حفظ فروج النساء كحفظ فروج الرجال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نهى عن إظهار الزينة بالجملة ثم استثنى الظاهر منها وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك فقيل إلا ما ظهر منها يعني الثياب فعلى هذا يجب ستر جميع جسدها وقيل الثياب والوجه والكفان وهذا مذهب مالك لأنه أباح كشف وجهها وكفيها في الصلاة وزاد أبو حنيفة القدمين وليضربن بخمرهن على جيوبهن الجيوب هي التي يقول لها العامة أطواق وسببها أن النساء كن في ذلك الزمان يلبسن ثيابا واسعات الجيوب يظهر منها صدورهن وكن إذا غطينا رؤوسهن بالأخنرة سدلنها من وراء الظهر فيبقى الصدر والعنق والأذنان لا ستر عليها فأمرهن الله بلي الأخمرة على الجيوب ليسترى جميع ذلك ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية المراد بالزينة ها هنا الباطنة فلما ذكر في الآية قبلها ما أباح أن يراه غير ذوي المحرم من الزينة الظاهرة وذكر في هذه ما أباح أن يراه الزوج وذو المحارم من الزينة الباطنة وبدأ بالبعولة وهم الأزواج لأن الطلاعهم يقع على أعظم من هذا ثم سمنا بذو المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ولكن مراتبهم تختلف بحسب القرب والمراد بالآباء كل من له ولادة من والد وجد وبالابناء كل من عليه ولادة من ولد وولد ولد ولم يذكر في هذه الآية من ذوي المحارم العم والخال ومذهب الجمهور ومذهب جمهور العلماء جواز رؤيتهما للمرأة لأنهما من ذوي المحارم وكره ذلك قوم وقال الشافعي إنما لم يذكر العم والخال لألا يصفا زينة المرأة لأولادهما أو نسائهن يعني جميع المؤمنات فكأنه قال أو صنفهن ويخرج عن ذلك نساء القفار أو ما ملكت أيمانهن يدخل في ذلك الإماء المسلمات والكتابيات وأما العبيد ففيهم ثلاثة أقوال منع رؤيتهم لسيدتهم وهو قول الشافعي والجواز وهو قول ابن عباس وعائشة والجواز بشرط أن يكون العبد وغدا وهو مذهب مالك وغدا أي صبيا أو ضعيف الجسم وإنما أخذ جوازه من قوله أو التابعين غير أولي الإربة واختلف هل يجوز أن يراها عبد زوجها وعبد الأجنبي أم لا على قوله أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال شرط في رؤية غير ذوي المحارم شرطين أحدهما أن يكون تابعين ومعناه أن يتبع لشيء يعطاه كالوكيل والمتصرف ولذلك قال بعضهم هو الذي يتبعك وهمته بطنه والآخر الا يكون لهم إربة في النساء كالخصي والمخنث والشيخ الهرم الأحمق فلا يجوز رؤيتهم للنساء إلا باجتماع الشرطين وقيل بأحدهما ومعنى الإربة الحاجة إلى الوطن أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أراد بالطفل الجنس ولذلك وصفه بالجمع ويقال طفل ما لم يراهق الحلم ويظهر معناه يطلعون بالوطء على عورات النساء فمعناه الذين لم يطؤوا النساء وقيل الذين لا يدرون ما عورات النساء وهذا أحسن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن روي أن امرأة كان لها خلخالان فكانت تضرب بهما ليسمعهما الرجال فنهى الله عز وجل عن ذلك قال الزجاج اسماعوا صوت الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائها وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون التوبة واجبة على كل مؤمن مكلف بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة وفرائضها ثلاثة الندم على الذنب من حيث عصي به ذو الجلال لا من حيث أضر ببدن أو مال والاقلاع عن الذنب في أول أوقات الإمكان من غير تأخير ولا توان والعزم ألا يعود إليها أبدا ومهما قضي عليه بالعود أحدث عزما مجددا وادابها ثلاثة الاعتراف بالذنب مقرونا بالانكسار والإكثار من التضرع والاستغفار والإكثار من الحسنات لمحو ما تقدم من السيئات ومراتبها السبع فتوبة الكفار من الكفر، وتوبة المخلطين من الذنوب الكبائر، وتوبة العدول من الصغائر، وتوبة العابدين من الفترات، وتوبة السالكين من علل القلوب والآفات، وتوبة اهل الورع من الشبهات، وتوبة اهل المشاهدة من الغفلات. والبواعث على التوبة سبعة: خوف العقاب، ورجاء الثواب. والخجل من الحساب ومحبة الحبيب ومراقبة الرقيب القريب وتعظيم بالمقام وشكر الإنعام وأنكحوا الأيام منكم الأيام جمع أي معناه الذين لا أزواج لهم رجالا كانوا أو نساء أبكارا أو ثيبات والخطاب هنا للأولياء والحكام أمرهم الله بتزويج الأيامة فقطضى ذلك النهي عن عضلهن من التزويج وفي الآية دليل على عدم استقلال النساء بالإنكاح واشتراط الولاية فيه وهو مذهب مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة والصالحين من عبادكم وإمائكم يعني الذين يصلحون للتزويج من ذكور العبيد وإناتهم وقال الزمخشري الصالحين بمعنى الصلاح في الدين قال إنما خصهم الله بالذكر ليحفظ عليهم صلاحهم والمخاطبون هنا ساداتهم ومذهب الشافعي أن السيد يجبر على تزويج عبيده على هذه الآية خلافا لمالك ومذهب مالك أن السيدة يجبر عبده وأمته على النكاح خلاف للشافعي إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وعد الله بالغنى للفقراء الذين يتزوجون لطلب رضا الله ولذلك قال ابن مسعود التمسوا الغنى في النكاح وليستعشف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله أمر بالاستعفاف وهو الاجتهاد في طلب العفة من الحرام لمن لا يقدر على التزوج فقوله لا يجدون نكاحا معناه لا يجدون استطاعة على التزوج بأي وجه تعذر التزوج وقيل معناه لا يجدون صداقا للنكاح والمعنى الأول أعم والثاني اليق بقوله حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم الكتاب هنا مصطر بمعنى الكتابة وهي مقاطعة العبد على مال منجم فإذا أداه خرج حرة وإن عجز بقي رقيقا وقيل إن الآية نزلت بسبب حويط بن عبد العزة سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه وحكمها مع ذلك عام؟ فأمر الله سادات العبيد أن يكاتبوهم إذا طلبوا الكتابة وهذا الأمر على الندب عند مالك والجمهور وقال الظاهرية وغيرهم هو على الوجوب وذلك ظاهر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنس بن مالك حين سأله مملوكه سيرين الكتابة فتلكأ أنس فقال له عمر لتكاتبنه أو لأوج عنك بالذرة وإنما حمله مالك على الندب لأن الكتابة كالبيع فكما لا يجبر على البيع لا يجبر عليها واخترف هل يجبر السيد عبده على الكتابة أم لا على قولين في المذهب إن علمتم فيهم خيرا الخير هنا القوة على أداء الكتابة بأي وجه كان وقيل هو المال الذي يؤدي منه كتابته من غير أن يسأل أموال الناس وقيل هو الصلاح في الدين وآتوهم من مال الله الذي آتاكم هذا أمر بإعانة المكاتب على كتابته واختلف من المخاطب بذلك فقيل هو خطاب للناس أجمعين وقيل للولاة والأمر على هذين القولين للندب وقيل هو خطاب للسادات المكاتبين وهو على هذا القول ندب عند مالك ووجوب عند الشافعي فإن كان الأمر للناس فالم...